بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن العسر يسرا Mengalguسري dan seram, faida faru ta faru sab, wa ila